وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والارض كل له قانتون بل له ما في السماوات والارض كل له